إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته, يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا الَّتِي تَضْعُقُ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُلَٰت حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَ بَيْنِكُمْ بمعروف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 خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير